يرضى عنهم ورضى عني من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما شاء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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل لا تجعل مع الله إله آخر فتُقُد مذموما فتُقُد مذموما مخلولا وَقَضَى رَبُّك أَلا تَعْبُدُ إِلَّا إِياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أوفيا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخف لهما جناح دل من الرحمه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 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُغَضْبَنَّ عَنْهُمْ في غا رحة من ربك تودوها فقل لهم قولا محسورة ولا تجعل يدك مخلولة إلى عنق ولا تفسطها كل البسط فتقع ملوما فتقعد ملوما ان ربك لذو سقدر رزق لمن يشاء وهو القادر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاطاق نحن نرزقهم واناكم من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 قُتِلَ النَّمْلُ وَقَطَعْنَ حَبْلَهُنَّ وَفَتَقْنَ بِهِ نَقْعًا فَعَلَتْهُ بِهِ مِن جَانِبِهِ وَقَالتْ يَا حتى يبلغ أشدا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 وقال هب ضو ونتبغى غل الجبال اقونا كن ذلك كان سنه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك الى الحق ولا تجعل لله الاله من اخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ممن بدحرا الحمد لله رب العالمين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 من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا جفورا قل لو كان معه ما يقولون إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء وَلَا يُسَفِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ, ولكن لَا تَفْطَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَا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 تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فَلَا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أن كنتم حجارة أو حديدا أو خلقا مما يخبر في صدوركم فسيكونون من نعبدونها قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل عبادي يقول بينهم إن الشيطان كان الإنسان.